إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذب قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين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 وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَوْفِيرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَرْشَفُوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا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 وَقَانُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَقُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا